إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب